وقالوا يا ايها الذي انزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين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 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوَجًا وَزِينَنَّاهَا لِلْنَاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتَبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ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 فَأَصَيْنَاكُمْ وَمَا أنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوطن إنا لمنجوهم أجمعين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 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَبَّرَهَا أُولَٰئِكَ قَطُوعٌ مُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا أُولَٰئِكَ ضَيْفٌ فَلَا تَخْضَعُونَ واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سفرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمضرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم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 أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فو ربك لنسأل منهم أجمعين عما كانوا يعملون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 فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه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 نزل من السماء ما لكم منه شراب و شجر فيه ينبت لكم بِهِ الزرع والنخيل وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 لَلَذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرُ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّةُ عَدْلٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ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 او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرءوف رحيم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 أيمسكه علىه أَمْ يَدُسْهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ذنب ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون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 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كري من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 فَمَنِ الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَأْيِهِمْ رِزْقَهُم عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِـنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ والله جعل لكم من أنفسكم ازواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدت ورزقكم من الطيبات أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون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 119. شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون 110. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون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 ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه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 يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.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 ایجابیستی ختم قرآن پیروزگوین بدنگی ما مستای قرآن خویر شیخ سعد ملغامی دید.